لا قوة, قوة الله, الله بالله, بالله العلي العظيم, العظيم, العظيم, العظيم إن الله وإنا فوض أمري إلى الله إن الله بصير, بصير بالغباء صلى الله, الله وسلم, وسلم عليك يا رسول الله, الله. وعلى آل بيتك الطيبين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله ويا ابن امير المؤمنين ويا ابن فاطمه الزهراء سيدتي وسيده نساء العالمين يا غريب يا مظلوم كربلا يا ابا عبد الله واين انسالا الجواد محمدا اين المنادي وإماما وان انسى لا انسى الجواد محمد ابا جعفر من فيض انمو لي بحر لقد اشخص عن مدينه جدي وامامه لقايا يد عن مدينه جدي جد لبغداد قدران عندما دبر, عندما دبر, دبر الامر de sola semmen alaia de zogetting. Waar imam washaba. Wat de sola ولكن ذلك الغدر، فظل ان السم في الدار تتعلموا ان الله يجب ان تتعلموا ان الله سطح والطير تضلل إماما قضايا فوق سطح الدار والطير فوقه تضلل كي لا جبريي ينادى في السماوات العليا مات الإمام اللي من الضامن بقي ثامن أولادك مات يا زهره الحزينه جسما يا زهره بل اسمو مذوبين ولا تجت تغميض عنا وحدا يلوجب مهجته عند المني ما حد حضر عنده يزير من الأحباب ما حد حضر عنده يزير من الأحباب داينو حجرته وغلوقت الباب والجسم متورم ومن القلب ذاب ما حد حضر, حضر عندي وسقى قطرة ماء. تولاد جيازي جي تشعب الروح مسموم هذا وذاك يم محسن مذبح, مذبح وانتي على يا تولي ناصبك نح ليلو نقار في صباحك والمشي شنو نادت, شنو نادت الزهرة, الزهرة. حنت, حنت ونادت والدمع بالخد بادي, بادي ان تسألوني يا خلق كل مولا للاكن مصاب حسين, حسين, حسين, حسين صعاتي في فؤا كل العزى والنوح والحسره على حسن أبجي, أبجي على أولادي القضى بالسف والسأ وأبجي على بومجتي لبن ملجة وان كان بالله تسالوني يا كل المصايب اولت مصيبته وداري رماني بالرزايا بكل omdat hij aan je en aan je maat maat maat maat maat maat maat وشترمه. واحد تعمدهم وسمعهم واحد سفك بالسيب دمعهم وني يا ربي عليهم حزين سيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ورد عن مولا يرنضى عليه السلام أنه قال ولد شبيب مولد للشبيح موسى, بن موسى بن عمران عمران عمران سيرة الإمام الجواد سلام الله عليه امتازت عن سائر الأئمة سلام الله عليهم اجمعين بكثرة المعاجز التي ظهرت على يد الإمام الجواد لأن الإمام الجواد هو أول الأئمة يستلم الإمامة وله من العمر سبس لذلك لا بد من الدلائل والايات من آيات آيات التي تظهر, تظهر على يد الامام, على يد الامام, الإمام <تصفيق> لتؤكد, لتؤكد إمامة مولاي الامام الجواد قبل, الدخول, قبل في الدخول في ذلك, في ذلك, في ذلك نأخذ, نأخذ معالم, معالم, معالم شيع... شخصية الإمام سلام الامام سلام الله عليه, الله عليه. الإمام الجواد هو الإمام التاسع من أئمة أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهارهم تطهيرا هو الإمام ابن الإمام علي الرضا ابن الإمام باب الحوائج موسى بن جعفر سلام الله عليه أمه, أمه تلك, تلك السيدة, السيدة الطاهرة, الطاهرة سبيكة, سبيكة ويقال لها درة أو ريحانة ريحان وسماها, وسماها الإمام الرضا بالخيزرين وهي من وهي بيت من مارية, ماريه القبطية, القبطية أم, أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله وقد اشار الى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي ابن خيرة اما ان نوبي الإمام سلام الله عليه ولد في العاشر من شهر رجب المريج سنة 195 من هجرة النبي صلى الله عليه الى عاصر اثنان من خلفاء, من خلفاء الجور الظالمين المامون والمعتصم, والمعتصم, والمعتصم. لعنهم الله, لعنهما واستشهد, الله, الله. واستشهد على يدي المعتصم سنه 295 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وع محمد نزل على الصدى صلوا عليه صلوا على محمد صلى الله عليه و سلم شيرة الإمام سلام الله سلام عليه, الله عليه الله امتازت عن سائر الأئمة بكثرة المعاجز الإمام الرضا سلام الله عليه آنذاك الشيعة كان بعض الجهلاء منهم كانوا يشككون في إمامة مولاي الإمام الرضا ذلك لأنهم سمعوا بأن النبي صلى الله عليه وآله الأئمة من بعدهم إثنى عشر إماما فكيف يكون الإمام الرضا إماما فكيف يكون, فكيف يكون الإمام الرضا, الرضا, الرضا سلام الله عليه الله إماما وليس له وليس ابن يرثه يارث ويرث علم المصطفى صلى الله عليهما. لذلك بعض الواقفين على إمامة الإمام الكاظم سلام الله عليه الواقفية هؤلاء استدلوا على أن الإمام الرضا كيف يكون إماما وليس له ابن؟ وفي عقيدتنا أن الإمام لا يكون عقيما مستحيل أن يكون الإمام عقيم ولا كيف يكون إمام لذلك أحدهم دخل على الإمام الرضا سلام الله عليه فقال له كيف تكون إماما وليس لك ولاد فأجابه الإمام شبه المغضب وما علمك كأنه لا يكون لي ولد أما والله لا تمر الأيام حتا مات أما والله لا تمر الأيام والليالي حتى يرزقني ولدا ذكرا يفرق بينه بالحق والباطل وفعلا جاء البشير من قبل الله والاذن من قبل الله عز وجل فأشرقت الدنيا بنور مولاي محمد الجواد ابن النبي محمد بمجيء, بمجيء الإمام, الإمام الجواد سلام الجواز الله سلام عليه, عليه رفع تلك الشكوك, الشكوك التي كان, كان بعض الشيعة, الشيعة يشككون في, في إمامة الإمام, الإمام الرضا. الرضا ذلك يحيى الصنعان يدخل على الإمام الرضا يقول له جعلت في داك هذا المولود المبارك فقال له الإمام نعم يا يحيى هذا المولود الذي لم يولد في الإسلام مولود مثله أعظم باركة على شيعتنا منه بميلاده رفع تلك الشكوك لذلك التفت الإمام إلى أصحابه فقال ولد لي شبيه موسى بن عمران فالق البحار وشبيه عيسى بن مريم قدسة أم ولدا بعض العلماء يقولون الشبه هنا بين الإمام الجواد ونبي الله عي... موسى عليه السلام أن نبي الله موسى عليه السلام امتاز عن سائر الأنبياء والمرسلين بكثرة المعاجز التي ظهرت على يد هذا النبي صلى عليه أفضل الصلاة والسلام. كذلك مولاي الإمام الجواد امتاز على سائر الأئمة بكثرة المعاجز التي ظهرت على يد الإمام الجواد. منذ صغر الإمام الجواد بل منذ ولادة الإمام الجواد ظهرت على يديه. حكيمة أخت الإمام الرضا عليها السلام بنت الإمام الكاظم عمة الإمام الجواد تقول في اليوم الثالث من ولادة مولايا الإمام الجواد رفع طرفه إلى السماء، ثم التفت إلى يمينه وإلى شماله، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. تقول حكيمة قمت ذعرة فزعه أتيت أبا الحسن فقلت له رأيت من هذا الصبي عجبا فقال وما ذاك فأخبرته فقال يا حكيمة وما ترون من عجائبه كثير فعلا الكثير الآيات والدلائل والعجائب ظهرت على يد الإمام الجواد سلام الله منذ صغار سنه سلام الله محمد ابن ميمون يقول كنت مع الرضا بمكة قبل خروجه إلى خراسان رزقنا الله وإياكم زيارة مولايا الرضا وفي الآخرة شفاء يقول كنت معه قبل خروجي إلى خراسان فقلت له يا ابن رسول الله أريد أن أتقدم إلى المدينة فكتب معي كتابا إلى أبي جعفر فابتسب الإمام في وجهه علم قصد هذا الرجل كتب معه الكتاب يقول محمد بن ميمون وقد كان ذهب وصري كنت أعمى فلما وصلت إلى المدينة أخرج الخادم أبا جعفر في طفل بعد رضي ثم أعطيته الكتاب فقال للخادم الموفق فضه وانشر فنشره ما بين يدي الإمام فقرأ بما فيه ثم قال يا محمد ما حال بصر فقلت له يا ابن رسول الله اعتلت عيناي فذهب بصر كما ترى يقول محمد بن بيمون فمد يده الإمام الشريفة واذا به مسح بها على عينيه فعاد بصرك اصحى ما كان من قاب اللهم صل ولذلك الامام اشار على امامه مولاي الجواد سلام الله عليه عبد الله بن جعفر يقول دخلت على أبي الحسن الرضا أنا وصفوان بن يحيى وأبو جعفر قائم بين يدي وقد على له ثلاث على على على على على ثلاث سنين فقلنا جعلنا في ذاك ونعوذ بالله إن حدث حدث فإلى من الأمر من بعدك فقال إلى ابني هذا وأومع إليه فقال وهو في هذا السن استغرب. قال عليه السلام نعم, نعم وهو في هذا السن إن الله عز وجل احتج بعيسى وهو ابن ثلث سنتين فهنا وجه الشبه بين الإمام الجواد ونبي الله عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام استلم النبوة وله من العمر ثلاث سنين في بعض الروايات أو سنتين أو أقل من ذلك. والإمام الجواد استلم زمام الإمام وله من العمر سبع سنين. لذلك لا بد من أظهر الدلائل التي تدل على إمامة الإمام الجواد. بعد رحيل الامام الرضا سلام الله عليه بعدما اندس الي ذلك اللعين الطاغي المغمون استلم الامام زمام الامامه لا بد من اظهار ايات الامامه والدلاله لذلك يحيى بن اكثم هذا كثير ما يناظر الامام يقول يوم من الأيام دخلت المدينة فوجدت أبا جعفر محمد بن علي الرضا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يطوف عند قبر النبي فناظرته في مسائل فأجابني عليها بقيت مسألة في نفسي أريد أن أبديها إليه الله عز وجل قذف في قلوب الائمه سلام الله عليهم علم المغيب فيعلمون بما كان وما يكون وما هو كائن الى يوم القيامه لذلك يعلمون بالمغيبات كذلك مولايا الإمام الجواد قبل أن يسأله هذا الرجل يحيى بن أكثم قال أنا أخبرك عنها أردت أن تسألني من هو إمام هذا الزمان قال هو والله هذا يقول سألته عن علامة وإذا في يد الإمام عصى تكلمت بلسان عربي فصيح وقالت إن مولاي هو إمام هذا الزمان وهو الحجة موقف آخر يبين علم الإمام بالمغيبات وأنه ماذا سيجري عليه يقول سماعيل بن مهران لما خرج الإمام الجواد في المرة الأولى إلى بغداد بعدما أشخص من المدينة إلى بغداد جئته فقلت له إني أخاف عليك من هذا الوجه إلى من الأمر من بعد يقول فأدار وجهه إلي فبتسم طاحكا وقال ليس الغيبة كما ظننت في هذه السنة وفعلا يقول بقي مدة في بغداد, في بغداد ثم جاء بغداد إلى المدينة وفي المرة الثانية لما خرج خارج بغداد خارج إلى بغداد جئت إليه فقلت, إلي فقلت إلي أنت خارج يا, يا ابن رسول الله, الله. الله إلى من الأمر من بعدك يا ابن رسول الله يقول ثم التفت إليه وبكى بكاء شديدا حتى خضلت لحيته من الدموع وقال في مثل هذه السنة يخاف عليه الأمر من بعدي إلى ابني علي وفعلا أشخص الإمام إلى بغداد وأراد المعتصم أن يتخلص من إمامكم لذلك جاء بسارق إلى مجلس المعتصم وكان هناك بعض فقهاء البلاط آنذاك سألهم عن حد السارق فأجابوا بعضهم قال من الزند وبعضهم قال من المرفق والإمام ساكت بأبيه وأمي لم يجيب التفت العين المعتصم فقال وما تقول يا ابن رسول الله فقال قد أجاب فقال لا بد من ذلك أتى أسمع ما تقول فقال تقطع من الأصابع إن المساجد لله فلا تدعو مع الله وما كان لله لا يقطع صوب رأي الإمام وإذا هناك أحد الخبثاء وهو ابن أبي داود ولما خرج الإمام وسوس في صدر المعتصم أن يتخلص من إمامكم وإمام ناسي فعلا علم اللعين بأن أم الفات تحمل ذلك الحال دسا الى ذلك الصوم عن طريق زوجتي امام وكان ديدا والله الامام صائما ارى قائما الليل ما أكل ذلك الطعام أحس بأن السم قد جرى في بدنه أين المنادي وإماما آه آه آه التفت إليها قتلتيني قتلك الله أخرجت من في الدار آه آه آه آه آه أغلقت الباب بقي إمامكم وحيدا, وحيدا فريدا يا يا يا يا يا. إلى أن ضاق نفس الإمام غلقت الباب. طلعت ذيك اللعينه أضل الجواد على الفرش يجذب ونين كل ما علي العطش كل ما زاد عليه العطش نوح إمامي ويصيح وينك يا علي بامو تضع مالي محامي بالبلد مالي محامي وين الكتل عمرو ذحال بابي يمين ويقوم تارة يقعد المسموم تارة. وللباب ينقضوا الدمع مني تجارة ويوقف محير وعاين باب دارا ويصيح على اللي في المدينة يرقبون Wees jij hier, je hier, je hebt فسل إمام صعد إلى سطح داره إمامكم وحيد غريب أين المنادي وإمامه كأني بئي لما حان حينا استقبل إلى القبلة مد يديه ورجله أشرق نوره مالت رقبته وفوضت روحه لم يكتف العين المعتصم إلى أن النجا بعث جلاوزته إلى سطح دار الإمام اخذوا ذلك الجسد الطائر فرموا من أعلى سطح الدار ابو الادي قضى مسموم ابو الادي قضى نحبه وسفه برضه بغدا ابو الادي قضى نحبه وسفه برضه بغدا انسقوا اسمو عدوانه مغرب عنه لولي أولي على شبابه قلبه من المحن جامره كم قاس من الأعداء تجرع غصص مر غصاب بعد غصا وتالي انقصف عمر سقم سم عدوان مغرر واشجر وش جر ما أبل هذه جب دم قطع باسمه وش جر ما أبل هذه قضى ومن القضب ما همه وشجر ما قبل الادي غمض عنه وقضى ما ظلو سقى اسمه معدوان مغرب عنه لولي بلا قصير العمر يا واسفه قصير العمر يا واسفه كنا ام الحسن وحسه لكن جدت الزهرة تكس من اتكسرت ضيل وهذا شبدت ذابت ومن أسق طولي وهذا ما أتيع واسفت مغرب عنا له لبله وعند شبه من جد ابو محمد قضى ما اسمه وجد سمت جعده قضى نحب الزكي ما ظله وهذا هذا أم الفضل فعلت فعل وقضى ما غمر أم قصير العمر يا واسف مغرب عن الأولي. آه آه بعد عند شبه من جدة برد الطف ابو الساج جا يا ابو حسين ضب حر الشمس ويا واسفه ظلمت راح ثلاث ايام يوصف كل ادب في علا وغا وهذا على السطح مرمي مين عن الا وليل مصاب ابو بلادي يا ناس لا لآن من دبح مثل حسين عطشان ولا حرقوا إلي يا ناس صيوان ولا لعبت الخال الخيل ولا لعبت على الخيل يا, يا الميضه ولا مشت الى الشمات نسوه ولا طبني بوسطه يا تديوان ولا يزيد وشمت مروان ولا سبب يزيد شمات مروان مات الامام مات الجواد ظل ثلاثه ايام مات الجواد ظل ثلاثه ومات الجواد ظل ثلاثة، مات الجواد، آم مثل الذي في كربلا جد المذبوح، مات الجواد ظل ثلاثة، مات الجواد ظل. ما تلجا وادو ظل ثالث آبى بالمراد من الغدر قل باتي فطار فبالمراد من الغدر قل فطار جذاب سهم فتموجت موجته وخرته قنطار جذاب سهم فت موجته وخرته ابن الرضا فوق السطح وحسين بالبار ابن الرضا فوق السطح وحسين بال وبسمي هذا وذا قلبي بسمي جروح مات الجواد وظل ظل الجواد بغير تغسيل وتجفيل ظل الجواد بغير تغسيل وتجفيل فوق السطح مرميته كل الدمع يا علم صاير مثل جدة قتيل الطف حسين صاير مثل الجداق قتيل الطف فوق الثراء ودموما من طعنة مسفو مات الثراء ودموما من طعنة الجواد وظلته <تصفيق> لوم ابن الرضا مرمي على القاع بس ما سمعنا تكسرت منا هالأضلاع بس ما سمعنا تكسرت منا هالأضلاع ولا سمعنا عند الصدر وقت النزال ولا سمعنا اندى الصدر وقت مثل المصاب اللي يفتل مثل المصاب اللي يفتل يشعب الروح مات الجواد وضل صيبة أبو الاذي عظيمة هد الجبار واعظم مصيبه مصيبه المرمي بالرمى جسمه على الغبره وراسه فوق عسال جسمه على الغبره وراسه فوق عس نسوان عند على الازله تخاوت نوح مات الجواد وضل أج نازت أبل هذه بكفل لفها يا ناس نازت أبل الهادي بكفل لفها يا نا بالباريا لف جسد صاحب النوم بالباريا لف جسد صاحب النعمة إحسن جد اللي مدفن جثة بلارا أحسن جدا لندفن جثب له ونحت عليه من من آدم ونحت عليه الانبياء من آدم احمد الجواد ظل ثلاثة احمد الجواد ظل ثلاثة ترى أخاها على بوضاء كربلا جثة بلا رأس والرأس معلى على ذلك الرأس تنادي أما فيكم مسلم يواري هذا الجسد السليم تقول علي يا خي خي فوق صاوبك يرضو ولا راع شرف جدك ولا بو جنت حرزي تحت الخير فاطم لو خلت الحسين اللهم صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد بباب المراد محمد بن علي الجود صل على محمد وآل محمد شافنا وشاف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات ومن سئلنا لأجلنا الدعاء اللهم شافي بشفاك وداويهم بدوائك يا رب العالمين وعجل لي وليك الفرج وسهل له المخرج وجعلنا من أتباع وشيئة المستشهدين بيني ضيطائينا غير مكرهين يا رب العالمين ولأمواتكم ولمن مات على ولاية